أفَتُمَا على عَلَى مَا يَرَى وَلَا قَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِيدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِيدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إذ يغشى السذرة ما يغشى ما زاغ البصر وما تضى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 خُلِقَ مِنَ الأرض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ في بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعْيَدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَآلِهَتَهُ لَا تَذَرُ وَلَا تُذَرُ وَمَنْ لَا يَخْشَى وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَإِنَّهُ لَسَوْفَ يُرَاهُ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ أَبْحَثَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وأحيا